و ع ل ا موسوعه ا ل ن ا خ ل ق س ي للعلوم ا ن ع ة ا ل ا س ل ا ت ح م و ه اسماء الله ي الحسنى ر و وما تعلنون والذين يدعون من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 واشكروا نعمت الله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون إ ن م ا حرم عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير, ولحم الخنزير وما ل ح ل خ ن ز ي ر و م اهل أ لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا عاد فان الله غفور رحيم